فامضي للجهادي للأعادي بالزنادي منهم كل بنان طاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسواد من يعش لله يمضي فاذنا كل العتاد في الشام للجنان للصعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في سناني أرضنا صارت يبابه أرضنا قشف سلابه من بني جلدي عدات كالطغاة الخير جابه لا أباني في الضغالة والهزالة والكسالة إنه نور تجلى ربنا الله تعالى أغزل القرآن حقا ويقين لي وسقا ارقصا فهل ايات في نجاتي جوثقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله سوف اهضي في طريقي كاسحا طوقي وضيقي مرحبا بالروح اهلا طيق نفسي الموت اي علاتي انما الصبر كريق لا اعاني من سقام احصديهم في صياصيدهم مريهم انك لست سلاما للعداوا سنذيهم احصريهم واحصديهم في Şeyh Muhammed, fi lubabin ma tağbed, gair Rabbil Hakkı asjud, şarýn ruhü bi asjed, sofa amzid, kel muthanna, k abni amrın, wal muhanna, haydar al abtali lama, qaragul işer sinna, İnsanın da musajer, ilgədalar. Ma,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 وتعدر سوف امضي سوف امضي وانطو عزي وانطوي سوف امضي سوف امضي حتى